لا ت أ ك موسوعه النابلسي ا ذ ي آ م ن و لا ت أ ل ا ل ع ف ا م ض ا ع ل ا ت ق و ا ا ل ل ه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 وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة وجنة عرضها ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض اعدت للمتقين و ع د ت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن النفس والناس والله موسوعه ا ل النابلسي م و ا ل ع ل و م ومن الاسلاميه ذ و ل م يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم م غ ف ر ة من ربهم م غ ف ر ة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و ل ع م اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا, فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة, وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين إ ن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا, الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء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 قد خلت موسوعه النابلسي ف إ م ت للعلوم الاسلاميه ا و س ي ج ز ي الله ا ل ر ي ن وما كان لنفس ان تموت إ ل ا ب إ ذ ن الله كتابا م ع ج ل ا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها ومن يرد ثواب ا ل آ خ ر ه نؤته منها وسنجزي الشاكرين